وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ومن يعمل سوءا وان اوظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكذبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 وَمَن يُشَاقِرُ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ مَا تَوَلَّى وَلِلَّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهَا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 وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَّخِذُ الذِّن مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْضُولًا وَلَا أُضِلُّ لَنَهُمْ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُبَدَّلْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا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 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءَ أَيُّ جِزَابِهِ وَلَا يَجِدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل مِن الصَّلَاحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَاآكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ الْقِيَرَ وَمَن أَحْسَن دِينًا مِمَّن أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُعْسِن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وَاتَّخَذَ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك فِي النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء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 وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِيَّا تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤُكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ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 ايَ شَاءَ يَذْهَبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَآتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ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 اِيَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ تَعْذِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِقُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ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 فقد ظلَّ ضل ظلاَلَ بعيداً إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين تتخذون الكافرين أولياء. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عيدهم العزة أيبتغون عيدهم العزة أيبتغون, عندهم العزة؟, أيبتغون عندهم العزة فإن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 وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُعَاوِنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا مُذْبَذِينَ ذِينَ مذبذبین بين ذالک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا